بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء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 وَالشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَل تَصغَ إلَْ أَفِدَةَُّينَ لَا يؤمنِنونَ بِالآخرَةِ وَلَرضَووه وَلَقُتَرِفُمَاهُم مُ قُتَرِفُون أَفَغَييرَ اللَِّ أَبُ تَغ حَكَمَ وَهُوَّذ أَنْ زَلِ إلَكُم كِتَابَ مُ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 بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شَهِدنَا على أَ فُسِنَا وَغرَرَهُم الحَيا تُدُّنييا وَشهَهِدُ على أَن فُصِهِم أَ النَّم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات ممن عملوا ومن ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعضكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 إ النَّو لَا يُفْلِّحُ وَالِمُون وَجَعَلُول لللَّهِ مِم مَا زَرَأ مِنَحَرْثِ وَأَن عَامِنَ صِيبًا فَقَاُوا ذَِ اللَّهِ بِزَعْمِهِم وَهَا فم كانَ لِشُك إهم فَل يَصِلُ إلىلَى اللض وَما كانَان للهِ فَهُو يَصِلُ إى شُرك إهمسَأَم يَحكُ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 وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامُنَا وَحِرْسٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهُ إِلَّا مَن شَاءُ بِذِمَمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ أُصُورُهَا وَالَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَاُوامَا فِي بُطُولِ عَِ أَنْ عَامِ خَاِ صَةُ لِذُكُِنَا وَمُحَرَّمُن عَلَى أَزوادِنَك وَإِن يَكُم مَتَةَ فَهُُمْ فِيهِ شُرَكَ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 قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان وَالزَّيتُونَ وَُّما نَمُتَشَابِهَم وَغَيرَ مُتَشَابِه كلُلومِن سَمَرين إِذَا أَسْمَرَ وَآاتُ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْدِفُ إَِّهُ لَا يُحبُّ المُسِْفين.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 سمانانتَ أَزوادٍ مِنَ الونس النَّين وَمِ المزِس النَّين قُآلَ رَيين حَّمَ أَعملُِ سين أَم مشتَملَ أم عَلَهِ أَرحامُ الأُ Nabbiuni بعمٍ إ kun تُm وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ لَكُم رِّزْقًا مِّنَ الْإِنسَانِ وَالدَّوَابِّ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ صُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اخْتَلَطَ طَعَامُهُمَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِبُغْضِهِمْ وَإِنَّ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 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الرَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ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 ولا تقربوا ما يلنيتيم الا بالتي ي احسنوا حتى يبلغ غشده وعوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وَهذاَا كِتاب أَ زَلناهُ مُبارَكُم فَتَّبِعُوه وَاتَّقُول عََّكُم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 ف بَعْضُ آياتاتِ رَبّكَ ل يَ فَرونَفْسًا إمَهَا لَتَكُ آممَنَت مِنْ قَُ أَو كَسَبَت فيِي إمَانِهَا خَير قُل تَظِرُون إِ مُ تَظِر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 دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلكين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 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تختلفون.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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب الأولى انزلا اليك فلا يكن في صدرك حرج من هولت انذربه وذكر للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اوليا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 بعلم وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظدني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قَالُوا فَبِمَا أَغْوَيْتَنَا إِلَىٰ طَغَاوَتِهِمْ لَنُصِيبَنَّهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ثُمَّ لَنَاتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَنُحِيطَنَّ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 وَيَا أَعْدَ مُسْكٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ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 فَلَم ماذاَا وَقَ الشَّجرَةَ بدَتْ لَماَا شَءاتُهُماَا وَوقَفق يخصِفَانِ عَلَهِم مِ وَرَقِ الْ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 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا هجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الظلالا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 إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِسْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا الن وَشاهد علىأَ فصهم النهُ كانُ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى, ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سماء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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عودا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 وَلا قَذ جن بكِتَابٍ فَصصلَلهُ عَلَار مِن مدَ وََرحمَةَ لِقَو مِ يؤمنِنون هلَليَ ظُرونَ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 يَوْمَ سَيَل لَنَا غَرَّ يَتْلُبُ حَسِيسًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَادْعُوا رَبَّكُمْ وَخُفْ يَوْمًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 119. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 110. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 111. كذلك نصرف لقوم يشكرون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 لَنَرَاهُ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أبَلِّغُكُم ررساتِ رَبّ وَأَ صحُ لَكُم وَأَلَمُ منِنَ آهِ م ل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 فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْكُرُونَ إِذْ جَعَلَكُم خُلَفًا أَمِمَّ بَعْدِ قَوْمٍ وَحِزًّا وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بِمَا تعدنا إن كنت من الصادقين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 وانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا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 ولا تمسوا بيسوء ان فياخذكم عذاب اليم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 فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعْقَرُوا النَّاقَةَ وَعْتَوُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ َا بِمَا تَعدنا إِ كُ تَمِنَ المُرسَين فخَذَتهُ رَجفَة فَأَصَح فيدارَم جاسمين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 وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن